في الدرس الفائت عن بدء الوحي عن حادثه بدء الوحي استعرضناها استعراضا تاريخيا وحديث بدء الوحي حديث معروف ومشهور وهو مثبته في كتب السيره كلها وفي كتب التاريخ وفي كتب السنة النبوية أيضا والمسلمون وغير المسلمين يعرفون أن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة اسمها بدء الوحي حادثة وقعت له وهو في غار حراء بدأ بها الوحي النبوي في حياته صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقلنا ان المستشرقين ومن لف لفهم والكائدين للاسلام عموما يبذلون جهدا كبيرا في مد غاشيه من اللبس على هذه الحادثة حادثة بدء الوحي في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والكل تقريبا تتلاقى أفكارهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة ما اختلى في غار حراء ولكثرة ما ابتعد عن الناس والتجا إلى العزلة تكونت لديه شفافية روحية هذه الشفافيه روحية عبرت عن نفسها بما يسمونه الوحي يعني لم يكن هنالك تلق من ملك جاءه كائن حدثه قال له اقرأ كل هذا خيال وإنما الوحي عبارة عن شفافية روحية انبثقت في كيانه صلى الله عليه وسلم نتيجة لكثرة عزلته معظمهم هكذا يقولون وفيهم من شز عن إخوانه مثل غولد زهر فقال لا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاني من صرع في حالات كذا يقع في حاله صرع والشيء الطريف أن إخوانه الذين يسيرون معه في طريق الكيد للإسلام والتلبيس عليه والكذب على رسول الله هم أنفسهم أنكروا عليه هذا الكلام لم ينكروا عليه هذا الكلام غيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم قالوا له في السر هذا عبارة عن فضح أنت فضحتنا بهذا الكلام ليس في الناس كلهم من يقول لك من يعترف لك بأن محمدا كان يعاني من صرع يعني كأنما يريد أن يقول ينبغي أن تكون مكيدتنا فنيه أما أن تقول هكذا أنه كان يعاني مصر حتى المشركون الذين كانوا يعادونه ما قالوا هذا الكلام لكن نحن نقول إن ما يسمونه الوحي وما هو معروف في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وحياته من قصة بدء الوحي عندما كان في غار حراء إنما هو شفافية روحية انبثقت في حياته وكيانه من كثرة العزله وكثرة التفكير وربما قالوا هي عبقرية أيضا قريبا من بعضها المهم أنهم قرروا أن الوحي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم شعور داخلي وليس تلقيا لتعليمات وأنباء جاءته من عند الله عز وجل نحن الآن أيها الإخوة نناقش هذا التفسير الغربي التبشيري الاستشراقي للوحي وكما قلت لكم ميزاننا الذي نتحاكم إليه مع الآخرين هو العلم ولا شيء غير العلم فنحن نقول لهم اذا انتم تؤمنون بحديث بدء الوحي تؤمنون بهذه الظاهره التي فوجئ بها محمد صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء ولذلك انتم تهتمون بتفسيرها يقولون نعم هم يعترفون بأن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة تتمثل في حادثة بدء الوحي ولكنهم يذهبون في تفسيرها إلى طريقة غير التفسير الذي نعرفه نحن عن حياة محمد صلى الله عليه وسلم طيب نقول لهم ما دمتم تؤمنون بقصة بدء الوحي التي قرأناها في الأسبوع الماضي ما دمتم تؤمنون بها إذن ينبغي أن يكون تفسيركم لها غير متناقضين معها لاحظوا ما نقول أيها الإخوة نقول لهم ما دمتم مؤمنين بحادثة بدء الوحي ولذلك تتعبون أنفسكم في تفسيرها ويعني تتكلفون في أنها عبارة عن شفافية روحية داخلي إلى آخر ما هنالك. إذا أنتم تؤمنون بهذا الذي قرأناه في الأسبوع الماضي قصة بدء الوحي حسنا لكن إذا ينبغي أن لا يكون تفسيركم لها مناقضا للحادث التي تؤمنون بها واضح هذا الكلام طيب تعالوا ننظر الى هذا الذي جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وها هنا نستبين حكمه رب العالمين الغريب والعجيب يمكن كان مفروض أن نقول في الأسبوع الماضي طيب محمد عليه الصلاة والسلام محبوب لدى ربه وهو أفضل الخلائق ومكلوم بالعناية لماذا تركه الله عز وجل ترتعد فرائصه خوفا مما راى لماذا, لماذا تركه؟ ربنا جل جلاله يصل الى بيته يدخل في داره وقد امتقع لونه يعني اصفر وجهه وقد اخذت منه البرداء ماخذها ما وقال زملوني زملوني لماذا يعني كان المفروض ان رب العالمين يحميه ما دام ان المساله عباره عن وحي فما ايسر ان يربط الله على قلبه وأن يدخل في قلبه الطمأنينة بأن هذا ملك من عند الله جاء بوحي من عند الله إليه لكن انظروا الحكمة الآن يقولون أن ظاهرة الوحي كلها عبارة عن شعور داخلي شفافية روحية داخلي طيب هل الإنسان الذي يتمتع بشفافية روحية داخلية تنتابه البرداء عندما تأتيه الإلهامات الداخلية وعندما يعني تأتيه المشاعر الداخلية بسبب شفافيته بصير عند منه خوف ورعب ما رأينا إنسانا من العباقره من الذين يتمتعون بشفافية روحية عندما يرد إلى قلوبهم الإلهام الداخلي بسبب شفافيتهم يصفر منهم الوجه يمتقع منهم الوجه تأخذهم البرداء معقول لاحظوا فربنا سبحانه وتعالى تركه للطبيعة البشرية لم يربط على قلبه كان قادراً ربنا عز وجل أن يجعله لا يرتعد وأن يعلم أن هذا جبريل إلى آخره لكن الله تركه لطبيعته البشرية حتى يكون وضعه هذا تكذيباً وتقطيعاً لالسنه من يتخرصون ويقولون هذا الكلام أنتم تؤمنون بحادثة بدء الوحي طيب حادثة بدء الوحي تقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم عندما وجد هذا الكائن لقول الكائن هو ما عرف أنه ملك لا إيش وضمه ثلاث مرات وقال له اقرأ ثم غاب عنه فاض قلبه رعبا ولم يعد يستطيع أن يبقى في مكانه ونزل مسرعا إلى مكة ودخل بيته وقد اصفر وجهه وامتقع لونه وأخذت منه البرداء أنتم مؤمنين بحادثة بدء الوحي حادثة بدء الوحي هكذا تصف فكيف نجمع بين هذا الذي وقع لرسول الله وبين تفسيركم لبدء الوحي بأنه شعور داخلي شفافية روحية أكثر من يتمتعوا بشفافية روحية ما يصير معهم, معهم بردية لم يصير عندهم منهم الشعور الداخلي وما إلى ذلك طيب قصة بدء الوحي التي آمنتم بها تقول إن خديجة مضت به إلى من إلى ورقه ابنه فاللاحظ هذه الحادثة داخل قصة بدء الوحي شاءها الله عز وجل أيضا أن تكون فيها شهادة من رجل أربى عمره على المئة وكان قد تنصر في الجاهلية وعلم الكثير من الإنجيل ومن التوراة مضت به إلى ورقاء النوفل وكان شيخاً كبيراً قد عميا وأربى عمره زاد على المئة طيب ما قال انه هذه عبارة عن شفافية روحية ما قال وإنما قال هذا هو الناموس أي الوحي الذي أنزل على موسى وإن وليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك ثم قال ما جاء نبي إلى قومه بمثل ما جئت به إلا اوذي وإن يدركني يومك أنصرك نصر المؤذر يشاء الله أن يجعل من كلام ورق ابن نوفل شهادة الإنجيل وشهادة التوراة وشهادة الإنسان الذي تجاوز مرحلة العصبية المذهبية والعصبية الشخصية وما إلى ذلك بينه وبين القبر أيام كان نعم يقول هذا الكلام طيب أنتم تؤمنون بحادثة بدء الوحي ولذلك تتعبون أنفسكم في تفسيرها طيب كيف تجمعون بين ما تؤمنون به من حادثة بدء الوحي وتفسيركم لها كيف يمكن أن نقتنع بقولكم إن حادثة بدء الوحي لم تكن أكثر من شعور داخلي من جراء شفافية روحية تمتع بها محمد صلى الله عليه وسلم مع ما يقوله بن النوفل فكان يكفي لا تستطيعون أن تقولوا هذا كان نصرانيا، وكفكان يكفي ايضا لا تستطيع الرجل عمره زاد على المئة وبينه وبين الموت فترات قصيرة جدا نعم طيب قد يقول قائل إله هي شفافية روحية لكن محمد كان يمثل على الناس يعني هي مسألة داخلية لا في ملك ولا في شيء لكن كان عم يمثل هذه الحالة انه يعني شاف كائن فارتعدت فرائصه منه وداخله الخوف منه كله تمثيل ممكن يقول واحد عن الكلام لكن نقول افيتاتى لابرع الممثلين اليوم ممثلي هوليود ان يغيروا نضاره وجوههم يستطيع الواحد ان يغير نضاره وجهه الذي يتدرج حمره بدا يمثل باى حاله الانسان الخائف يستطيع راسا ان يتحكم بالدوره الدمويه في كيانه فيقلب وجهه الى وجه ممتقع اصفر بدون اصباغ بدون مكياج اقدر الممثلين لا يستطيعون ان يفعلوا هذا محمد عليه الصلاه والسلام بلغت به القدره التمثيليه ان يتحكم بالدوره الدمويه في كيانه وان يجعل وجهه المتدرج بشكل طبيعي بالحمره يجعله مصفرا كالون الليمون كيف لاحظوا رب العالمين كيف يسكت المتقرصين بهذه الطريقه التي جعل بدء الوحي متصفه بها ما في كلام ما في جواب نهائيا ما أحد يستطيع يمثل انه يعمل البرديه ساريه في اوصاله واطرافه هكذا تمثيلا لأن في فنون في تطورات التمثيل وسائل أدوية مكياج علاجات موجودة لكن بدون شيء محمد عليه الصلاة والسلام برع في التمثيل إلى هذه الدرجة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم, صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الذي شاءه الله عز وجل وقد بشره ورقا بأن هذا هو الوحي الذي أنزله الله على موسى شاء أن ينقطع الوحي عنه بعد ذلك كما قلنا قيل ثلاث سنوات وقيل ستة أشهر انظروا إلى تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى ما الذي انتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الحاله طبعا جاءته البشرى من ورقه انه هذا وحي اذا هذا إكرام من الله طيب وينه ما لك ليش ما اجى شهر شهرين ثلاثه اربعه خمسه واذا قلنا ثلاث سنوات فاكثر خيل اليه صلى الله عليه وسلم انه ربما ارتكب وزرا ربما فعل شيئا اغضب الله عليه ومن ثم تحولت النبوه عنه هذا يفكر اكيد اكيد انا عملت معصيه لذلك هذه البشره التي قالها لي ورقة انقطعت عني ولذلك كان يضيق صدره جدا وكثيرا ما كان يخطر في باله ان يلقي بنفسه من الجبال من شدة ما كان ينتابه من ضيق من تخيل أنه ربما عصى الله عز وجل فتحولت عنه النبوة الباري ليش كان ليش ما الحكمة من تلبس الوحي وتأخره حتى يكون في ذلك إسكات لهؤلاء المتقولين لما بيكون الوحي شعور داخلي لما يكون عبارة عن شفافية روحية عبارة عن أبقرية هل ينتاب هذا الإنسان الضيق و ويبحث عن إلهاماته الداخلية وعن مشاعره وشفافية روحه الداخلية يبحث عنها في شعاف الجبال وعندما يجد أن هذه الشفافية قد ابتعدت عنه يحاول أن يلقي بنفسه من الجبال هيك بصير معه يعني الشعراء معروف عنه انه بيتمتعوا بشفافيه وأنهم يتمتعون بعبقريه طيب الشاعر عندما يجلس مساء ذات يوم مش عنده يعمل له شيء قصيدة ما اجى الوحي ما في وحي يعني ما اجى الإلهام الداخلي بيجي يقول نهار الثاني كمان ما إجاء الإلهام الداخلي بيصير بيدور على إلهامه الداخلي شو صار فيه ويصير بده ينتحر هيك بيصير معه مستحيل خلاص ينتظر لأنه الملهبون لا يعلمون متى يأتيهم الإلهام ومتى يبتعدوا عنهم أصحاب الشفافية الروحية لا يتعقبون لانهم ليسوا هم الذي غرسوا شفافيتهم يعني مين؟ كل واحد منا ابي يتمتع بشيء من الشفافيه الروحيه كل واحد نعم هو الافكار الداخليه التي تاتي الى الانسان تاتي وتذهب وليس في الناس من اذا يعني وجد انه والله عم يكتشف انه يتمتع بشفافيه روحيه وانه يتمتع بعبقريه وأنه من الملهمين إيه؟ إذا وجد انه والله مر شهر شهرين ما عد وجد أثر لهذه الشفافية هل يتلبسه الكرب وهد وتهيمن عليه الكآبة ويظن أن الله قد قلاه وأن الله قد أبغضه لأنه ارتكب معصيه فيكون هذا مستحيل إذا نلاحظ أن قصة بدء الوحي التي آمن بها الغربيون والكائدون للإسلام ومن لف لفهم ومن ثم أخذوا يفسرونها تفسيرا بعيدا عن النبوه حادثه بدء الوحي التي آمنوا بها من اولها لاخرها تكذيب لتفسيراتهم فلن نقول احد شيئين اما ان تقولوا اننا لا نؤمن بقصه بدء الوحي نهائيا ان تريحوا حالكم ومن ثم لا تتعبوا انفسكم بنسبة شيء الى النبي اسمه شفافيه روحيه اسمه عبقريه اسمه كذا قولوا نحن هالقصة القصه كلها تمام لكنكم تؤمنون بها طيب عندما تؤمنون بها ينبغي أن يكون تفسيركم لها متفقاً مع أحداثها أنتم مؤمنون بقصة بدء الوعي التي قراناها إذن ينبغي أن لا تناقضوا أنفسكم تؤمنون بها ثم تذهبون في تفسيرها تفسيراً يناقضها مناقضه حادة بكل معنى الكلمة النبي عليه الصلاة والسلام عاد إلى بيته يقول لخديجة ما رأى وقال لقد خشيت على نفسي أن يكون هذا من الجان إنعم وانتابه الخوف والفزع وهذا دليل على صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رأى وصدقه فيما شعر به لأن دليل صدقه الحالي التي انتابته هذا شيء الشيء الثاني شهادة التاريخ المتمثلة في أكبر رجل في ذلك الوقت في مكة وهو ورقه بن نوفل كانت شهادة النصراني وشهادة اليهودية وشهادة التاريخ نعم بلساني ورقه بن نوفل الشيء الثالث اللي بيصير عنده شفافيه روحيه وعبقريه داخليه ما بيصير عنده كآبة وكرب وهم وحزن لانها فيه الشفافيه غابت عنه مده اشهر ولم يعود يجد لا يعني اثرا في كيانه ما بيروح للجبال ويحدث نفسه بالانتحار ويفكر أنه ربما عصى الله عز وجل إذن هذه التفاسير التي أوجع المستشرقون والمبشرون ومن لفهم لف من عموم الكائدين للإسلام تفسيرات كاذبه ويعلمون أنها كاذبه ما دمنا نعلم قصة بدء الوحي هي الجامع المشترك بين المسلمين وغير المسلمين ما دامت هي الجامع المشترك إذن هي الحكم العدل قصة بدء الوحي هي الحكم العدل في هذا الموضوع والآن قد يقول لنا قائل إذن ما تعريف الوحي الذي فوجئ به محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم الوحي بناء على هذه الحادثه التي قراناها والتي يؤمن بها الغربيون والملاحدة ومن لف لفهم لأنه موجوده في التاريخ موجوده في كتب السيري موجوده في كتب السنه ما هو تلقي استقبال من محمد صلى الله عليه وسلم لنبأ جاءه عن طريق ملك لم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم يد لا في رده عنه ولا في جلبه إليه هذا هو معنى الوحي كما نفهمه من هذه الحادثة التي قرأناها في الأسبوع الماضي طيب ثم نلاحظ من هذا الذي فوجئ به محمد صلى الله عليه وسلم مفاجأة حقيقية ما هي تمثيل كما قلنا أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يطبخ النبوة في ذهنه كما يقول المفتئتون والدجالون انه كان عم يفكر أن يعني يكتشف لا أن يكتشف أن يخترع طريقة يجمع بها العرب ليكون رأسا عليهم وليكون ملكا عليهم ولكي يقودهم إلى الأفكار والرؤى التي يشاؤها طيب كان أم يفكر في هذا في قبل ان يعلن نبوته على رؤوس الاشهاد حادثه بدء الوحي تدل انه العكس تماما فوجئ النبي عليه الصلاه والسلام بامر لم يكن يتوقعه قط وهذا الذي انتابه اكبر دليل على ذلك فلو كان النبي عم يطبق النبوه بذهنه وبينه بين نفسه ما في داعي انه ينزل وقد اخذت منه البرداء وقد اصفر وجهه وما في داعي انه ينزل يقول للسيد خديجه دسروني دسروني او زملوني زملوني كل هذا ما في نزل اذن نعرف الوحي بانه الوحي تلقن من محمد عليه الصلاه والسلام لنبأ عن طريق ملك لم يكن له يد لا في دفعه عنه ولا في جلبه اليه يعني ما له يد بها الشارب نوب لا هو سعى سعيه لايجاد هذه النبوه ولا يستطيع ان يسعى سعيه للفرار منها ولذلك قال العلماء ولم تكن نبوه مكتسبه ولو الرق في الخير اعلى طبقه يعني النبوه ما بتجي بالاكتساب الولايه بتجي بالاكتساب بيذكر الله كثير ويلتزم أوامر الباري عز وجل وبيبتعد عن المعاصي شيئا فشيئا يتقربوا إلى الله لكن النبوة هل كذلك يعني النبوة كمان عبارة عن دراسة ومرحلة الأولى ومرحلة الثانية وثالثة بعدين تجي النبوة لا هذا معنى قولهم ولم تكن نبوة مكتسبة هنا. نعرض لطائفة من الأدلة التي تعزز هذا التفسير الذي نقوله الوحي لم يكن كما يقول غولزير كما يقول فان فلوتين كما يقول كثيرون من الأسماء التي لا نريد أن ندنس هذا المسجد بها لم يكن عبارة عن عبقرية لم يكن عباره عن شفافيه روحيه لم يكن عباره عن طبخ لمنهج كان النبي عليه الصلاه والسلام يفكر فيه نهائيا الدليل على ذلك اولا حادثه بدء الوحي مراحلها التي ذكرناها طيب الدليل الاخر ان هذا الملك الذي راه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء راه فجأة بعد انقطاع الوحي المدة التي انقطعها إن كانت ثلاث سنين أو ستة أشهر رأى هذا الملك لكن بشكل آخر جالسا على ما يشبه كرسيا وقد ملأ شكله ما بين السماء والأرض قولوا له يا محمد أنت رسول الله إلى الناس فعاد بها مرة أخرى وقد أخذه الهلع وأخذه البرداء ودخل بيته يقول دثروني دثروني هذه المفاجأة التي كانت تنتاب النبي عليه الصلاة والسلام كان غنيا عنها لو ان الله لطف به لكن الله لم يلطف به في هذه المساله لكي يعلم المبتلون انهم كاذبون عندما يقولون ان النبي عليه الصلاه والسلام كان هو عم يخطط لها وكان يرتبها وما الى ذلك لا هنالك ايضا ادله اخرى اذا قلنا ان الوحي شعور داخلي من شفافه روحيه عبقري إلى آخره. إذن ينبغي أن لا نجد فرقا بين القرآن وبين كلام رسول الله اللي بنسميه الحديث مهيك؟ لأن القرآن صار من عند النبي والحديث من عنده. إذن لازم يكون الأسلوبين واحد هل في الأطفال الذين يعرفون اللغة العربية والذين ذاقوا أو شموا رائحة اللغة العربية من يقول لا فرق بين أسلوب القرآن وأسلوب الحديث النبوي كلكم يقرأ القرآن ويعلم الفرق الكبير بين كلام رسول الله كلام بشري مغموس بالصفة البشريه وبين القرآن الذي يتنزل من علياء الربوبيه هذا شيء معروف للقاصي والداني. الآن نحن عندما نستعرض شيء من الأحاديث النبويه إن في صحيح البخاري أو صحيح مسلم رأسا، وأنت أمدري خمس ست ستعلم أن هذا كلام بشر، كلام بشر بياكل مثلنا وبينام مثلنا وبيعود وله طبيعته البشرية مثلنا لأنه رائحة الطبيعة البشرية تفوح من كلامه. لكن تعال آر القرآن لما إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري عندما يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم عندما يقول إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم يتشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ألا تلاحظون الفرق طيب بينما النبي عندما يقول لا نعم إنكم تختصمون الي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأخذ له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذها فإنما هي قطعة من النار واضح كلام بشر هذا واحدة الشيء الثاني كثيراً ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن بعض الأمور في الدين فلا يجيب لأنه لا يعلم ولا يريد أن يأتي من عنده بجواب لا يعلم أهو مطابق لعلم الله سبحانه وتعالى ام لا وربما مرت فترة على سكوته الى ان ياتي بعد ذلك الوحي يستدعي السائلين ويجيبهم من خلال ما نزل عليه فلو كان الوحي كلام رسول الله لو كان شعور داخلي ما في داعي يقول اليهود عفوا أجل مشركون راحوا على المدينه سرا كان اليهود معظمهم متمركزين في المدينه قالوا لليهود اسمعتم نبا هذا الرجل الذي ظهر فينا يدعي النبوه قالوا نعم قال طيب هل هو صادق فقال اليهود للمشركين سلوه عن فتيه خرجوا من الدهر ولم يعودوا لهم قصه وسلوه عن رجل جواب في الافاق ملك وسلوه عن الروح نعم فعادوا ودخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه الاسئله الثلاثه كان فيما مضى فتيه خرجوا من بلدهم وغابوا ولم يعد يعثر لهم على اثر منهم ان حدثتنا امنا بك وفي ملك جاب من جواب الافاق من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب ما اسمه من هو والروح قالوا انت جوني بكرة بالكون اجوا بكرة نار الثاني ما اجل وحي طيب بعد يومين مضت أيام قيل انها خمسة عشر يوما او اكثر حتى ان المشركين اخذوا يشمتون برسول الله صلى الله عليه وسلم سألناه ما جاء ثم انزل الله عز وجل سورة الكهف ذكر قصه الفتي في سوره الكهف ثم ذكر قصه ذي القرنين الاسكندر وعندما وصل الى السؤال سال قال ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وقال له ولا تقولن لي شيئا اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله ماتوا البكر شو عرفت الله الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لو كان القران كلام رسول الله لو كان الوحي شعورا داخليا كما قال المفتاتون ليش لحتى يستنى يعني يعرج حاله يقولوا تعالوا بكره وبعدين يقول والله ما اجاني شيء ما إجاني شيء واضح هذا دليل آخر الدليل الواضح هذا لا, لا يحتاج إلى توقف عنده وإذا بالوحي يأتي ليخطئه كيف هذا جاءت امرأة اسمها خولة زوجة رجل اسمه أوس بن الصامد قالت يا رسول الله زوجي قال لي أنت مني كظهر أمي ما الذي يترتب على ذلك فكر النبي عليه الصلاة لاحظوا لم يكن هناك وحيون اجتهاد قال ما اراك إلا قد حرمت عليه ما اراك يعني أظن أرى أن هذا عبارة عن طلاق قالت له يا رسول الله لعله لا يريد طلاقا. يرجع الى النبي ما اراك إلا قد حرمت عليه قالت يا رسول الله إن لي منه صبية إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم الي جاعوا يرجع يفكر النبي يقول والله ما اراك الا قد حرمت انا هيك شايف فقامت وهي تقول اشكو الى الله امري واذا بايات تنزل من سوره المجادله قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله سميع بصير إلى أن قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحريروا رقبه من قبل أن يتماسا إذن الظهار ليس طلاقا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم المرء أرسل إليها قال لها لا لا هذا ليس طلاق هذا الظهار ودع زوجها وقال له تلع عليه الآيات كلكم يعلم قصة ذلك الأعمى كما يقول الباري عز وجل الذي وقف وهو يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان يتكلم مع صناديد الشرك في مكة وقد تأمل أنهم ربما يعني هداهم الله إلى الإسلام فهذا الإنسان الضرير المسكين الفقير اراد ان يشترك في الحديث سال النبي سؤالا النبي عليه الصلاه والسلام اجتهادا منه قال له هذا الانسان منا فينا هلا بعد شوي بعد انا معه بس بفهم منه وبحاكيه بس هلا هل هي فرصه ما بدي يفوتها فلم يصغي اليه ما اكتراث فيه ساله مره ثانيه كمان ما اكتراث فيه أم حمل حلو وراح نعم أنزل الله عز وجل سورة كاملة عتابا لرسول الله بشأن هذا الإنسان عبس وتولى أن جاءه العمى وما يدريك يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاها إلى كيف ننقول هذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام وهنا أيها الاخوه في كثير نمازج من النوع في القرآن عتاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من أجل أمور يضيق الوقت عن ذكرها واستعراضها جميعا لكن ربما طاف بذينكم إشكال في هذا وكثير حتى من العلماء اليوم يعني لم يفهموا الموضوع كما ينبغي أن يفهموه معقول محمد عليه الصلاة والسلام يخطئ في الاجتهاد محمد معصوم صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا يمكن أن يخطئ في الاجتهاد ولا يمكن أن يعاتبه ربه على أمر هذا. لا لا لا المثلة ليست كذلك لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبه لكلامه لنا وامره ايانا وحديثه معنا نحن البشر كل كلامه حق وكل كلامه صواب وما ارسلنا من رسول الا ليطاع يجب علينا ان نطيع الرسول اطيعوا الله واطيعوا الرسول واضح يعني ليس لنا ان نقول ان نستنى لنشوف بل الوحي عندما يأتي يخطئه لا يجب أن تطيع محمدا صلى الله عليه وسلم في كل مقال يعني خوله عندما قال لها رسول الله ما أراك إلا قد حرمت عليه يحرم عليها أن تذهب فتعيش مع زوجها واضح أما علاقة محمد مع ربه سبحانه وتعالى هل لله أن يخطئه أم لا طبعا لله أن يخطئه لو قلنا لا لا ليس لله أن يخطئه إذن لأصبح رسول الله إلها والعياذ بالله لاحظ ما أقول ربنا ينهانا أن نفترض أن محمدا قد أخطأ بل يجب علينا أن نطيعه في كل ما قد قضى به كل ما قضى به بالنسبة لنا حق ولكن قد يخطئه ربنا لله المثل الاعلى لكن هنالك مثال يقرب لنا هذا الموضوع تماما جندي يؤدي خدمه الالزاميه ياخذ اوامره في المعسكر من ضابط صف ربما ملازم نعم هل لهذا الجندي اذا جاءه امر من هذا الضابط الملازم ان يقول لا لا انا سانتظر ربما كان امر هذا الملازم خطا هل له هذا وإذا فكر هيك بيعبس لانه بداخو تعليماته منه. طيب الملازم ممكن يغلط ولا لا ممكن لكن مين اللي بيصحح له الغلط الضابط الاعلى واضح كيف وفي كل الاحوال يجب ان ياخذ هذا المجند تعليماته من مسؤوله المباشر عندما يخطئ هذا الملازم يأتيه التصحيح من الأعلى إليه ومرة ثانية يأتيه الأمر من ضابطه هو هذا شيء معروف محمد صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بأمر ينبغي أن نقول سمعا وطاعة وما ينبغي أن نقول هذا اجتهاد لعل الله سيخطيه في اجتهاده ننتظر ما بيجوز إذن رسول الله بالنسبة لنا كل ما يأمر به حق رسول الله بالنسبة لربه سبحانه وتعالى هل لله أن يخطئه أو أن يعاتبه نعم له ذلك وتقول عائشة ما نزلت آية أشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الله في حق متبناه زيد ويفتقول للي انا الله عليه و عليه امتعلي امسك علي كزوجك و تقلى و في نفسك ما الله مبدي و الناس والله و الله هو يقول تقول السيد هو هو هو هو على هو الله من هذه هو كان رسول الله مستخفيا هو من هو نعم كان الباري عز وجل قد أوحى لأن الباري نسخ نظام التبني اللي كان في الجاهلية وكان زيد بن حارثة من متبنى رسول الله فاوحى الله إلى محمد عليه الصلاة والسلام أنه سيقضي بالطلاق ما بين زيد وزوجته زينب ابنة عمه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وسيكلف رسول الله بالزواج منها حتى ينتشر بين الناس انه نظام التبني الغي لانه متبنى مثل ابنه هاي كنت صارت نعم فكان النبي عليه الصلاه والسلام يعني متالم من كلام الناس ماذا عسى ان يقول له في هذا فكان زيد يستاذن النبي صلى الله عليه وسلم في ان يطلق زينب نعم ويقول له النبي اتق الله وأمسك عليك زوجك وهو عرفان مما قد أوحى الله عز وجل إليه أنه أخيرا سيطلقها وسيكلف الله رسول الله بالزواج منها تقول السيده عائشه لو كان الرسول الله مستخفيا بشيء من القرآن لأخفى هذه الآية كيف نقول بعد هذا؟ إن الوحي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم شعور داخلي. كيف نجمع بين هذا الكلام وبين ما نراه من الفرق الشاسع بين كلام القران بين أسلوب القرآن وكلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف نوفق بين هذا الذي يقوله؟ المفتئون على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نعرفه من عتاب القرآن للرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن انتهينا نحن من الوحي وبدء الوحي وعرفنا أن الوحي هو تلق منه صلى الله عليه وسلم لحقيقة عن طريق ملك وهو جبريل ليس له يد في جلبها إليه ولا في ردها عنه والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم انا قد وقفنا ببابك ودخلنا في ساحة كرمك وجودك يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى نعوذ برحمتك التي وسعت كل شيء من ان تردنا الساعة خائبين عن بابك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم بأسمائك الحسنى التي أمرتنا أن ندعوك بها ونسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك ونسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن لا تجعل من اثامنا وذنوبنا حجابا بيننا وبينك يا رب العالمين فانت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين اللهم يا ذا الجلال والاكرام ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم مقتك وغضبك عنا ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا اسقنا الغيث يا رب العالمين اسقنا الغيث يا رب العالمين اسقنا الغيث يا رب العالمين الهي اننا مقرون بذنوبنا مقرون بتقصيرنا مقرون بالظلم الواقع فيما بيننا وانت لا تحب الظلم وتأمر بالعدل ولكننا نسالك يا ذا الجلال والاكرام ان تهب طالحينا لصالحينا وأن تجعل من شيوخنا الركع ومن أطفالنا الرضع ومن بهائمنا الرتع شفعاء لنا شفعاء لذنوبنا وتقصيرنا وسوء حالنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين نحن نعلم أن هذا الغضب الذي يلوح لنا من سمائك نحن أهل له نقرون بذلك ولكننا نعلم أن لا مفر لنا من سخطك إلا إليك لا مفر لنا من غضبك إلا إلى رحمتك وها نحن ملتجئون إلى كنفك إلى باب كرمك وجودك داخلون في ساحة كرمك وفضلك وإحسانك نسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء ان ترفع مقتك وغضبك عنا وان تسقينا غيثا مغيثا سحا طبقا نافعا مجللا يليق بكرمك واحسانك نسالك اللهم ان تنزل علينا من بركات سمائك وان تنبت لنا من بركات ارضك يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك بافتقارنا اليك ونسالك بغناك عنا أن تعطينا سؤلنا اللهم إن نعلم أن مائدتك مبسوطة للطائع والعاصي، للفاجر والطائع لكل عبادك المؤمنين وغير المؤمنين بك ونحن عبادك المؤمنون بك يا رب العالمين لا تقطع عنا رفدك لا تقطع عنا رفدك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين استجب دعاءنا يا مفرج كرب المكروبين فرج عنا كربنا يا رب العالمين يا رب لقد قرأنا قولك قل ارايتم من اصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين آمنا بك لن يأتينا بالماء المعين سواك نعوذ برحمتك التي وسعت كل شيء أن تصبح مياهنا غائرة نعوذ برحمتك التي وسعت كل شيء أن تقطع عنا رفد سمائك نعوذ برحمتك التي وسعت كل شيء أن تقطع عنا قطر السماء يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا اللهم حقق رجاءنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ألهم قادة المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام أن يلوذ بك كما نلوذ بك الساعة الهمهم يا ذا الجلال والاكرام ان يبسط واكف الضراعه الى جنابك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم إنا خجلون خجلون من دعوتك الى الاستسقاء لاننا نعلم اننا لن نستطيع ان ننفذ الشروط التي تطلبها منا تطلب منا ان نتوب اليك واين هم التائبون تطلب منا ان نرد المظالم وكم وكم تراكمت المظالم في مجتمعاتنا اين هم الذين سيردون المظالم نحن في خجل شديد من ان ندعو الى صلاه الاستسقاء لاننا نعلم اننا سنحرج امام شروط امام اوامرك انت تطلب منا التوبه وما أكثر التائهين الذين لا يريدون أن يتوبوا أنت تطلب منا رفع الظلم عن المظلومين واين هم الذين سيرفعون الظلامه عن المظلومين ولكننا نسألك بلطفك الخفي وبكرمك الذي لا حصر له ان تتجاوز هذه الشروط يا رب العالمين أن تكرمنا يا ارحم الراحمين أكرمنا وإن كنا مسيين، أكرمنا وإن كنا مذنبين أكرمنا وإن كنا عصاة شاردين عن بابك هذا ما يليق بكرمك وجودك يا ارحم الراحمين نسألك اللهم بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم نسألك اللهم بحبه لك وبحبك له الا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا وفرجت عنا من الهم والغم ما انت به اعلم والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم صل الله محمد هات نوار هدين